Sahob fi علشان اتنين في المية حدفوني اتنى كان بعيد وخلاص دخلت كلية تهندسط المطريد داخل كلية عادي زي اي شاب جديد مفيش حاجة في دماء غير اني هبكون وحيد ولقيت عيال كتير دم ومسقع من جليد ولقيت شادة بركان لا وقرايد من بعيد حاولت اقلم نفسي بطوزا وتسمو كنويد لقيت حياتي حلو وخلاص بقت شديد مروح في طريقي لقيت بنت ازاي الامر معايا في الكلية وكلمتها في حوار معتبر طرفت عليها بصفة هي دي حسب بقرب منه وحبه انا احد من البشر مكانش اللي يتجهر وبتعب بيته بقى جمال لازم اصرع بحبي وابقى اخر انسان والله انا مش بجزب ودي الحقيقة وده اللي كان لقيت نفسي بضغير وحسستني بالحنان بيت هي كل حياتي وخليتني اسعى الانسان قلت لها والله بحبك قالت لي وانا كمان خدتها اتحض وقلت لها انت فين من زمان لقفت منه جي خلاص الامتحان بشوف ذاكرتي ايه لقيت الحب والحنام ده ربت نفسي بأسف جاز ما انا حيوان ضيعت حلم حلم اقوي وبيض احكار كان حلمي ابا مهندس او معيد في قسم اعماره دلوقتي اتفصلت وخلص وبقى في الدبار وحطي نجحة الصاف وثابتي وطلعت جبار ضيعت سنين من عمري عدو زي الطيارة بحاول افكر دلوقتي ابا محاسبة ولا اقدارة بس مش فرقة كتب وهو ده معنى الاعبارة كتبت كلام كتب بس يا ربكم مفيد تقرأ تجربة مرة في حياتي مش كان وين الكلام يزير ينصحها مني بقولها للقريب و البعيد يفيد بقيه في زمن عز للحديد كان مو اصحاب كتير بس خلص بقيت وحيد والله لسه بحبك صدقيني ده اشي اكيد ايوه اشي اكيد اه اه اه اه اه اه اه اه